ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ سبع ضعف وتزيد على ذلك وذلك في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء لم يبين هنا شيئا مما علمه وقد بين في مواضع أخر أن مما علمه صنعة الدروع كقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الآية وقوله وألنّا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد قوله تعالى وإنك لمن المرسلين يفهم من تأكيده هنا بإن واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني وقد صرح بهذا المفهوم في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا الآية قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال ابن كثير منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال مقيده عفى الله عنه تكليم آدم الوارد في صحيح ابن حبان يبينه قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه فهو رسول إليها بذلك قال القرطبي في تفسير قوله تعالى منهم من كلم الله ما نصه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم نبي مرسل هو فقال نعم نبي مكلم قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة فعلى هذا تبقى خاصية موسى انتهى وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى فاما يأتينكم مني هدى في سورة البقرة ما نصه لأن آدم كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإما يأتينكم مني هدى أي رسل انتهى محل الحجة منه بلفظه وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من أن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد له قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين الأول أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة ونوح أول رسول أرسل في الأرض ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ويقول ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض الحديث فقوله إلى أهل الأرض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوى بل يفهم من مفهوم مخالفته كما ذكرنا ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له الوجه الثاني أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فأطاعوه ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة الآية أي على الدين الحنيف أي حتى كفر قوم نوح وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية والله تعالى أعلم وقوله تعالى ورفع بعضهم درجات أشار في مواضع أخرى إلى أن منهم محمدا صلى الله عليه وسلم كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أو قوله وما أرسلناك إلا كافه للناس الآية وقوله إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم كقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إني جاعلك للناس اماما إلى غير ذلك من الآيات، وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود، وهو قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس، وهو قوله ورفعناه مكانا عليا، وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله وآتينا عيسى بن مريم البينات الآية. قال المؤلف رحمه الله تنبيه في هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية إشكال قوي معروف ووجهه أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وثبت أيضا في حديث أبي سعيد المتفق عليه لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة الحديث وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله وفي رواية لا تخيروني من بين الأنبياء وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه وهذه الآية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله رواها الأئمة الثقاه أي لا تقول فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان انتهى قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه والجواب من وجوه أحدها أن هذا كان قبل أي يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع والثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكم فيها عند التخاصم والتشاجر الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به انتهى منه بلفظه وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه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 وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء فقال إن الله تعالى قال ومن يقل منهم إني إلىهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر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 وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم وهذا مما لا خفأ به انتهى محل الغرض منه بلفظه واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل اجمالا كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولم يعين ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله لا تفضلوني على موسى وقوله لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى نكتفي بهذا القدر إلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته